م ع د ى بالهواء الهواء للصبحات ماله دواء ا ل ب د ا ن ي بقى مساير بالممات بالخدر ريت ن ا قلي وباد استلقي ب ع د م ا بتلفؤات واستلمت الهوى منك ا ل ب ئ ات غير السبر د ا ئ م والثبات في ا ل خ د ر ريتنا دي اللي و ف ا ق ا ل م ن ق ل ب ه معدب ا ل ه و ا ء الهوى لا سبحت مالو ه د و ا ء البدان يبقى مسير بالممات في الخدير ر ن ا وفاك كلي ت ل ب ا م ت الفؤاد واستلم ت ل ه ك منك الفئاد ايش غير ا ل ص ب ر دائم واتباد ل ل ح ض ي ض لتنامح اللي هواك <تصفيق> 「えらい」<音楽>「やつやねがする」<音楽>「やる気がする」<音楽><音楽> 「カチューがーなら手を洗って」 「すいきだよ」